أمولات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم اليوم سنكون مع بعض آيات سورة النساء حيث جاءت السورة تعمل بجد وجهد في محو ملامح المجتمع الجاهلي ونبذ رواسبه ومن هذه الرواسب أنها لم يكن لها حق بأن ترث وأن المرأة كانت متاعا لدى الرجل فكيف كانت تعامل المرأة في الجاهلية وكيف حررها الإسلام هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه نحن نعلم أيها الإخوة أن القرآن الكريم جاء بتكريم المرأة بعد أن أهانتها الجاهلية العربية والجاهليات المختلفة كلها أهانت المرأة وأخرجها أخردتها عن الدور الذي ناطه الله بها فالمرأة في نظر الإسلام وفي نظر القرآن وفي نظر سنة رسول الله هي شقيقة الرجل كما استمعنا في آيات سورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض يعني الرجل من المرأة والمرأة من الرجل لا يستغني عنها ولا تستغني عن هو يكملها وهي تكمله فهذه الآية تقرر يعني ما كانت المرأة في هذا الإسلام العظيم الإسلام كرم المرأة وأنصفها إنسانا وكرم المرأة وأنصفها أنثى كرم المرأة وأنصفها بنتا وكرم المرأة وأنصفها زوجة وكرم المرأة وأنصفها أما وكرم المرأة وأنصفها عضوا في المجتمع حتى ينظر إليها الإسلام عضو كامل في المجتمع له أهلية في تحمل المسئولية كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى آخر الآية الكريمة. ومن أراد أن يعرف الدور الذي قام به الإسلام في إصلاح المرأة وإعلاء شأنها وردها إلى مكانتها فلينظر وليقرأ وليدرس ما كانت عليه الجاهلية كما قال سيدنا عمر كلمة حكيمة يجب أن نعيها ونعمل بها قال إنما ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية الإسلام يكون بالخير إذا كان الناس يعرفون ماذا كانت عليه الجاهلية وماذا قدم الإسلام إنما إذا نشأت أجيال تجهل ماذا كانت عليه الجاهلية هنا الخطر لأنه لا يعرف ماذا جاء به هذا الدين لهذه الأمة ولهذه المجتمعات التي ضلت الطريق والتي فسدت عقائدها وفسدت عباداتها وفسدت أخلاقها وفسدت أنظمتها وفسدت تقالدها فسد كل شيء فيها جنت عليها الجاهلية ولذلك يجب أن نعلم ما أشارت إليها هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن كانوا يرثون النساء النساء لم تكن ترث ولكن تورث المرأة في الجهلية ما كان لها حق في الميراث العرب الميراث لمن يركب الخيل ويحمل السلاح ويذود عن الحمة إنما المرأة لا تعال ذلك والأولاد الصغار لا يفعلون ذلك لا يورثون الصغار ولا يورثون النساء حتى جاء الإسلام فقرر أن لهؤلاء حقوقا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فدعا لكل امرأة سواء كانت أما لها حق زوجة لها حق ابنة لها حق حتى العصبات والأرحام والأخوات لهن حقوق بشروط معروفة فصلها القرآن يعني حتى لم تترك للسنة السنة ليس لها في الميراث إلا أشياء قليلة جدا والقرآن هو اللي فصل هذا في آيات ثلاث لأن القرآن اهتم بأمر المرأة وأمر الأسرة فإن الأسرة هي نواة المجتمع والخلية الأولى التي إذا صلحت صلحت المجتمعات الجاهليات المختلفة جنت على الأسرة وجنت على المرأة فكانوا يأكلون حقوق النساء ما كانت المرأة ترث ولكنها كانت تورث الرجل يرث دواب أبيه يرث ناقته وارث حماره وارث عقاره وارث دوره وارث امرأته أولياء الرجل ابنه إخوانه أخواته هم أهلهم هم الذين يرثون امرأته أو نساء إن كان له عدد من النساء فأحيانا ولي الرجل أو ابن الرجل ينظر إلى المرأة إن كانت جميلة وملحة الوجه يحجزها لنفسي يتزوجها قبل أن يأتي التحريم القرآن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ما قد سلف في الجاهلية أنه كانوا ينكحون نساء آبائهم طبعا زوجة الأب ما كانوا ينكحون الأم نكح الأم كان في الجاهلية الفارسية المدوس كانوا يديزون زواج الأمهات وبالطبع الخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخ المحارم زواج المحارم ما كانوا يفعلون ذلك ولكن كانوا فقط يديزون للابن أن يتزوج امرأة أبيه إذا لم تكن أمة أو غير الابن الأخ مثلا إذا لم يكن عند الرجل الإبن هو أخ يتزوجها إذا حلت في عينه فإذا كانت دميمة يحجزها حتى يزوجها من غيره أو تفتدي نفسها تدفع له شيء وتقول له خلصني فكانوا يتحكمون إلى هذا الحد في المرأة كانت المرأة شيئا من الأشياء شيئوا المرأة دعالوها شيئا من الأشياء متاعا من الأمتع يورث سلعة من السلع فارتفع بها الإسلام وحررها من تحكم أولياء المتوفى فيها وجعل المرأة عليها عدة أربعة أشهر وعشرة إلا إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حررها من تسلط الأولياء وجعلها ولية نفسها بعد عدتها تتزود من تشاء لا حرج عليها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كرها جبرا عن المرأة إكراها ولو كانت تكره ذلك فقدت حريتها وفقدت حقها وفقدت في الحقيقة إنسانيتها أن المرء إذا فقد إرادته وإذا فقد حريةه فقد فقد إنسانيته لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن العضل المنع الحجز يتحكم فيها يمنعها من أن تتزود يمنعها من أن تخرج يمنعها فكان بعض الرجال يتحكم في المرأة حتى يعني يمنعها من الزواج بعدما يطلقها اشترط عليها أنها لا تتزود إلا بإذني طب يا أخي أنت ملك وملها خلاص ف ف فارقتك وفارقتها يشترط عليها أنها لا تتزود إلا من يرضى عنه إذا يرض لا لا ما يرضعن لا تتزوجي ولا تضارهن لتضيق عليهن ولا تمنعهن ضرارا لتعتدوا يعني بعد العدة لا تمنعهن ضرارا لمضارة المرأة الإسلام منع الضرر والضرار لا ضرر والضرار في الإسلام هذه من أعظم القواعد الشرعية التي اتفقت عليها كل المذاهب وكل المدارس الفقهية لا ضرر ولا ضرر وخصوصا في الأسرة لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون أيها تدفع لك تفدي نفسها تدفع لك تدفع لك على إيه الإسلام لم يجز للمرأة أن تدفع شيئا للرجل إلا لتفدي نفسها إذا كانت هي التي كرهت الرجل لم تعد تطيقه بغضا كما فعلت إحدى الصحابيات والله يا رسول الله لا أطيقه بغضا فقال لها ده فعلك ايه ده له الحديقه وقال له خلاص خلصها فهذا هذا هو الذي جاء فيه القران فلا ج... ان خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يتفضي نفسها هو لم يكره هي الكارهة فليس معقولا انه يدفع مهر ويمكن يدفع هدايا ما يسمونه قبل المهر الشبكة او كذا ويأسس البيت ويعمل شيء وبعدين بعد ذلك تقول له لا انا لا اريده تهدم البيت على رأسي طيب ما ذنبه هو يريد ان يتزوج طيب إذا أنت يعني لا لا تريدني ادفعي لي ما دفعت إليك هذا هو العدل الذي جاء به الإسلام إنما تدفع إتاوة يفرضها الرجل عليه حكم القو في, في الضعيف ادفعي لي علشان أهد أهد أفك أسرك هذا هو الذي حرمه الإسلام واشتد في تحريمه لا تعذلهن لأسرع لا تعذلوننا إيه؟ تذهبوا بعض ما أتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فحشة مبينة البعض يقول هي الإساءة إلى الرجل أو إلى أهله فحاول أو فحشة مبينة بس تكون فحشة مبينة أي سابتة يعني واضحة ظاهرة مش بالتهمة. مش تقول عليها عمل فاحشة ولا لا عمل فاحشة باللسان ولا عمل فاحشة بالفعل قد تكون زنت كذا أي نوع من الفاحشة يعني ممكن رجل يعني يتركها ولا تعذلهن يذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف الإسلام هو منهج الحياة الوحيد الذي تحرر فيه البشر حيث كنا نجد المجتمعات من قبل كان يجار فيها على الصغار والضعاف من النساء حيث أنه لم يكن لهم نصيب من الميراث إنما يستأثر به الرجال الأقوياء القادرون على حمل السلاح ونجد مجتمعا يضع المرأة موضعا غير كريم في كل أدوار حياتها لكن القرآن الكريم يمضي في تنظيم حياة المجتمع المسلم حيث فصل حقوق المرأة في الميراث وجعلها حرة طليقة وولية نفسها بعد انقضاء فترة العدة كما لم يجبرها الإسلام على دفع شيء للرجل إلا إذا أرادت أن تفدي نفسها فالأسرة هي نوات المجتمع فإذا صلحت صلح المجتمع وللحديث بقية مع تأملات قرآنية